سل عن بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياج إ ذ ا التقى الزحفان سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولان نصروا بالسنه حداد سلق مثل الاسنه شب عسل طعان سل عنهموا عند الجدال إ ذ ا التقى منهم ومن أ ض ا د ه م خصمان ي نحن الملوك ب ن الملوك و ر ا ث ة أ س د الحروب ولا النساء زوان ي